الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة فرصة عظيمة منحت إياها من قبل القائمين على هذا المسجد إحسان ظن بي وإلا فما أنا إلا واحد من أواسطكم أو أقل أحسن الظن فيي وكلفوني بإلقاء كلمة وحقيقة أنني لم أكن مستعدا بأي شيء مما يمكن أن أحتاجه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم عليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد القول مننا وأسأله أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع أيها الإخوة الكرام كل ما لدي هو أنني أحد الأشخاص الذين حفظوا القرآن على كبر انا بدأت في حفظ القرآن قبل خمس سنوات وانتهيت من حفظ القرآن في ستة أشهر بفضل الله سبحانه وتعالى وما ذلك إلا فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنه وليبلوني هل أشكر هل أطبق ما قرأته وما تعلمته هل سأنقل هذا العلم للآخرين أم لا وما أوقفني أمامكم الآن إلا رغبة مني في نقل هذه التجربة التي أعتقد أنها مثيرة بكل المقاييس حقيقة مثيرة لي قبل أن تكون مثيرة لكم وأتمنى قبل أن أبدأ أن تجيبوا على بعض الأسئلة فأتمنى أن أسأل فقط أريد أن أعرف الحافظين للقرآن من الموجودين أريد أن يرفعوا أيديهم الحافظين للقرآن ما فيها شيء يا أخوان ترى ما فيها ان شاء الله رياء واحد اثنين ثلاثة أربعة طيب اكبر واحد من الحافظين كم يا اخوانك سنه كم اكبر الحافظين ترى له جايزه عندنا ان شاء الله اكبر الحافظين سنا وين الله عبد الله كم سنك يا ابو عبد الله متى بدات حفظ القران يعني منذ سنتين؟ يعني تقريبا بعد سن السابعة والاربعين طيب نبغى نعرف أصغر حافظ أصغر حافظ من الموجودين كنا له جائزة يا أخوان أصغر حافظ حبد الله ما شاء الله تتارك الله هذا الشغل من ذاك الأسد طيب الطلب الثاني اللي أريده منكم أيها الأخوة أريدكم جميعا أن تبتسموا ليش لأني منذ أول قفت حقيقة وأنا خايف شايفكم كذا مسوين أريدكم جميعا أن تبتسموا يعني احسن ابتسامة عندكم ليش الابتسامة يا أخوان الابتسامة هذه يا أخوان طوائدها عظيمة أولا هي من أمور ديننا الرسول عليه الصلاة والسلام قال فبسمك في وجه أخيك صدقة وأؤكد لكم أنه لا يوجد في الحياة شيء يستدعي التكشير لأن التكشير إن كنت في مشكلة فستيزيدها عمقا إذن ما في أي داعي للتكشير وحتى أنهم قالوا أنك إذا ابتسبت في وجه العدو فكأنه أصبح هو المهزوم إذا ابتسمت في وجه العدو على إثر هزيمة أصبح كأنه هو المهزوم والابتسامة يا أخوان سبب من أسباب الأمل وسبب من أسباب إشراق النفس وسبب من أسباب حل المشاكل وسبب من أسباب صحتك النفسية والجسدية فأنا أدعوكم وأدعو نفسي دائما للإبتسام في كل الظروف في كل الظروف التي تعيشها أن تحاول أن تبتسم يقول العلماء بأن الإبتسامة لا تكلفك إلا تحريك سبع عضلات أما التكشيرة فهي تكلفك تحريك أكثر من ثلاثين عضلات ولذلك إذا أردت أن تعرف المكشرين ستجد وجوههم مقطبة كذا تجد فيها بسرعة يأتي تأتيهم التجاعد وكذا وإلى آخره فأنا أدعو نفسي وإياكم إلى الابتسامة الشيء الآخر أن المتحدث إذا رأى الوجوه مفتسمة أيضا نفسه تشرق فيصبح فيه تبادل إيجابي بين الطرفين الموضوع الذي سأتكلم عنه يا أيها الإخوة بالنسبة للخوان اللي وعدتهم لهم جائزة عندي ان شاء الله فقط بعد ما أنتهي الموضوع الذي سأتكلم عنه هو القرآن الكريم وهو هذا الذي أستطيع أن أتكلم فيه عن علم وعن تجربة واقعية وأنا بهذا لا أزكي نفسي فالإخلاص لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى لكني قبل أن أبدأ في حضر حفظ القرآن ما كنت أحلم أن أحفظ صفحة واحدة والسبب الذي كان موجودا عندي في تلك الأيام موجود عندكم كلكم الآن وسأسأل سؤال جديد من يحلم أن يحفظ القرآن؟ أو يتعلم القرآن طالع الشيخ أحمد شوف الله الطموح هذه هل هذه الأمنية التي لديكم كلكم حاولتوا أن تطبقوها اللي حاول يرفع إيده تقريبا النصف او أكثر حاولوا طيب وتوقفت صح طيب أنا سأقول لكم أسباب التوقف الشيء أسباب التوقف في أي عمل أي عمل يبدأ به الإنسان ثم يتوقف أسبابه كثيرة منها أن هدفه من الحفظ كان موقف الهدف القصير يجعل همة صاحبه قصيرة فمثلا لو كان هدفي فقط هنأجاري بعض الزملاء أو بعض المعارف ربما يتوقف سريعا إذا كان الهدف فقط الإمامة فسيتوقف بمجرد أن لا يحصل على الإمامة وإذا كان الهدف في الغالب يعني دنيوي الغالب أن هذا الإنسان سيتوقف سريعاً فإذا كان الهدف أبعد أو بعيد المدى كان هذا محفز لك أكبر للاستمرار وبالنسبة للقرآن وبالنسبة للمؤمن عموماً أعظم هدف عنده هو إرضاء الله سبحانه وتعالى هو أبعد هدف والحصول على الدرجات العلا من الجنة وليس بين أحدنا والله أي مانع من الوصول إلى هذا الهدف إلا في نفسه وهو فقط بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فتح المجال للجميع وأعطى الجميع قدرات لا حدود لها ويستطيع كل واحد منا أن يصل إلى هذا الهدف متى ما عقد النية ثم بذل ما لديه من الأسباب وأزال ما لديه نفسيا من العوائق ثم لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق ووضع الخطوة الأولى وما تبقى سيكون على الله سبحانه وتعالى وأنا سأقول لكم الخطوة الأولى وسأحاول معكم أن أضع كل واحد منكم على هذه الخطوة الأولى الآن وسأتواصل معكم فيما بعد إن شاء الله لأن الوقت الآن الكلمة هذه تلقى على شكل محاضرة بل على شكل دورة لمدة اسبوع والدورة موجودة عندي لكن بما أن في أوقات قصيرة وفي يعني زمن يفضل فيه الاعتكاف يفضل فيه الخلوب الله سبحانه وتعالى يفضل في كذا فلن أطيل عليكم لكن ساضع بما أن في شهر القرآن ولأنه هو من هجنا في رمضان خاصة أضع كل واحد مننا على الخطوة الأولى السبب, السبب الرئيسي لدى الكثيرين مننا خاصة الكبار في السن يقول والله أنا خلاص الآن أصبحت كبير في السن وفاتني القطار السبب الثاني وهذا غير صحيح لأنك أنت كمؤمن إذا صدقت النية وعزمت ثم بدأت الخطوة الأولى ولم تستطع أن تكمل الخطوات يكتب لك الله سبحانه وتعالى بقدر نيتك كبيرا كنت أو صغيرا فإذن لم يفت شيء السبب الثاني البعض يقول أنا قدراتي العقلية أقل من الآخرين وهذا غير صحيح مطلقا ولو تبحثون في سبب هذا الاعتقاد تجد أنها معلومات غير صحيحة لأنه تلقاها إما من جهال أو مغرضين أو أصحاب أهداف غير سوية فمثلا نجد أن الطفل أو الشاب لو أخطى خطى معين يكبر هذا الخطى فلو مثلا كذب الطفل الصغير ما يقولون ترك يعني جانبك الصواب أو ربما يعني الصحة هي كذا لا يقال أنت كذاب. ثم تكرر هذه الكلمة عليه او يقال له أنت غبي أنت كذا أنت كذا هذه الرسائل السلبية التي تتكرر من المدرسة من البيت أو من المدرسة أو من الشارع أو كذا تشكل حواجز حوالي الإنسان حتى يعتقد في نفسه ما يقال له وبالتالي فإذا أردت أن تعرف القدرات التي لديك اذهب إلى المتخصصين في علم النفس في كذا وكذا, وكذا وستكتشف أنه لديك قدرات غير محدودة عقل الإنسان يا أخواني اللي يعطي لكل إنسان منه سواء الموجودين أو حتى أكثر الناس عبقرية هذا العقل فيه من الخلايا ومن الطاقة الألكترونية ما يكفي لإضاء مدينة مثل مدينة نيويورك لمدة شهر شهر كامل وفيه من عصفونات الحفظ ما يكفي لحفظ كل ما في كمبيوترات العالم وعشرة أضعافها ولديه قدرة على استذكار المعلومة بسرعة هائلة لا حدود لها هذه الطاقات كلها كامنة ومتروكة ومهجورة لدى أكثرنا والله سبحانه وتعالى عدل لا يمكن يعطي إنسان ويحرم آخر وزع المواهد صحيح أنه فيه أناس لهم اهتمام معين لأننا خلقنا الله سبحانه وتعالى متكاملين ولسنا متضادين كل واحد له اهتمام ولو تركيز على جانب معين في الحياة حتى يكمل خلة الآخرين ولذلك كثير من الخلافات التي تقع بين الناس يظنون أنهم متضادين لما يطرح أحد فكرة فيعارضه الطرف الآخر يظن أنه ضده والحقيقة هو ينظر من زاوية مختلفة عن الزاوية اللي ينظر منها وهذا له اهتمام ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين ولو أننا كلنا متساوين في الاهتمامات كنا كلنا في وظيفة واحدة وتعطلت الحركة في الحياة أرجع وأقول أن كلنا متساوين في القدرات حتى الكبير وهذا انا أمامكم هذا انا أمامكم لا أقول هذا والله فخرا ولا كبرياء ولا كذا لكن أقول لكم حقيقة أنني لما طبقت بعض المعلومات وبعض التعليمات تفاجات تفاجات بالنتائج حتى أننا في اليوم الثاني من أيام الدورة التي تعلمنا فيها طريقة الحفظ الصحيحة استطعت أن أحقب 30 صفحة وأنا من أقل الطلاب وكان احسن واحد فينا إمرأة عمرها فوق الخمسين حفظت قريب من أربعين صفحة فقط لما تعلمنا طريقة القراءة الصحيح ولما أزلنا كل السلبيات التي لدينا بأنها كلها غير صحيح إذن المبدعين في الحياة هم ناس أدركوا ما أعطاهم الله من إمكانيات ثم بذلوا الأسباب ولما بدأوا صخر الله لهم ما في الكون ما يخدمهم للوصول إلى أهدافهم وهذا والله شيء مجرب مجرم إذا وضعت الخطوة الأولى في الطريق وكنت صادق النية سوف يسخر لك الله من البشر ومن الكون لأن الكون مسخر لنا ترى يا إخوان إحنا خلقنا الله مكرمين وسخر لنا كل ما في الكون لهذا الإنسان لأنه هو المستعمر في الأرض وبالتالي فالحياة تنتظر كل واحد منا. وترى السبب الرئيسي من أسباب السعادة في الحياة أن يكون لك دور دور تنفع به الآخرين ليس نفسك فقط وإنما تنفع الآخرين من خلال هذا الدور والسبب الآخر هو أن تكون معطاء أن تعطي مما تجد إن كان علما وإن كان جاها وإن كان مالا تعطي ولا تنتظر من الآخرين الرد مطلقا لأنك تنتظر ما هو أعظم من الله سبحانه وتعالى هذه قمة السعادة في الدنيا أجمع عليها المسلمون وغير المسلمون أن هذا سبب رئيسي من أسباب السعادة أن يكون لك دور في الحياة وان تستطيع كائنا من كنت فقط لا تظلم نفسك ولا تحرمها أقول أيها الإخوة البعض يقول حفظ طيب أنا حفظت القرآن وكذا وبعدين أقول هذا بداية الحياة لأن الله سبحانه وتعالى قال عن القرآن تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إذن انت بلا قرآن انت انسان بلا روح والرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن مثل الحي والميت فمن يريد أن يبقى ميتا وفي الآية الأخرى المخوفة تقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة والذكر هو القرآن النقطة الثانية التي تجعلنا نهتم بالقرآن أن الكثيرين مننا يظن أن القرآن تخصص إمام مسجد مدرس حلقة تحفيق أو مدرس قرآن في مدرسة أو كذا فجعل القرآن كأنه مادة من المواد فقط للمختصين أما البقية قد يقرأ وقد لا يقرأ وأنا وكنت واحد من هذا النار يوم الجمعة أو قبل الصلوات لا أكثر ولا أقل لكن من يعتقد أن هذا هو المنهج الوحيد القادر على إسعادك في الحياة القليل المنهج الذي لا يمكن أن تستغني عنه مطلقا كائنا من كنت فهو أساس العلم وإليه نتحاكم ومنه نتعلم الحكمة ومنه نتعلم العدل ومنه نتعلم كل مقاييس الحياة وستجدون أن أهل القرآن حتى الذين لا يقصدون الاهتداء سلوكيا بالقرآن يختلفون عن الآخرين لأن القرآن يبنيهم من الداخل وهم لا يشعرون يبني المعايير الصحيحة لديهم في كل شؤون الحياة سواء فيما يتعلق بعلاقاتهم بالله سبحانه وتعالى بصلتهم بالله أو بصلتهم بالناس كلها في القرآن وسأضرب لكم مثل الآن في مشكلة حقيقية واجهتني في الحياة لم أجد لها حلا إلا في القرآن حتى أشعركم بأهمية وضرورة احتياجنا الشديد للقرآن أحد الأخوان جاني في يوم من الأيام وقال يا أبو نواف في أهلي أخطأ علي بخطأ وكذا وكذا أقارب لي وكذا ماذا أصنع قلت الله سبحانه وتعالى يقول وإن عاقبته فعاقبوا بمثل لأنني قلت له أعفو يا أخي وكذا قال لا ما, ما استطيع قلت إذن القرآن قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين إذن لك الآن لك خيارين إما إن تعفو أو تعاقب بالمثل ثم بعد فترة بدأ ذهني يتركز يركز على هذه النقطة لأن أشعر أني أجبته إجابة ناقصة وبعد تكرار القراءات وتكرار الختمات والحرص مني على أنه الآن, الآن الحفظ الذي أصبح لدي أصبح حج علي هذا العلم يجب علي أن أعمل به وأطبقه وأنقله للناس ثم إني أكتشفت أخوان وهذه من المعاوقات التي تتجعل الكثيرين يقفون عن الحفظ يحفظ المرة الأولى ثم إذا بدأ في الختم الثاني يجد الحفظ قليل فيفاجأ ويصدر والحقيقة أن حفظ القرآن لا يرسخ وهذا الشيخ أحمد عندنا هنا الآن إلا ربما بعد مئة ختمة لن يرسخ ويصبح في السجية اللي هي الذاكرة الدائمة إلا ربما بعد مئة ختمة وربما خمسين عند العرب وعند غير العرب سبعين وثمانين إلى المئة لكن لا تعجل ولا تظن أن بالختمة الأولى رح يرسخ القرآن لا رح تنسى ربما سبعين وفي الثانية يرتفع وتنسى خمسين ستين كذا ثم يزيد الحفظ يزيد الحفظ وتتلاشى المتشابهات عندك حتى يرسخ الحفظ لديك فلا تعجل ولا تقلب النقطة المهمة اللي أحب أن أوصل لها أنه وجدت أن الوسيلة الوحيدة لتثبيت الحفظ للقرآن هو التطبيق أن تفتح هذا القرآن كما لو أنك تفتح كتالوج أي آلة ولكتاب الله المثل الأعلى بمعنى أن تخرج من هذه الصفحة التي تقرأها إلا بسلوك تسلكه أو اعتقاد تعتقده منها إذا قرأت بهذه النية فأبشر بالخير أنت وضعت رجلك على أول الطريق لفهم القرآن وتطبيق القرآن وحفظ القرآن وتعليم القرآن في, في نفس الوقت وستجد بركات عجيبة من القرآن الكريم يتفجر لك تفجر ويشبع كل حاجاتك النفسية والعقلية والوجدانية وستكرر القراءة مرات ما تتصورها أرجع وأضرب لكم المثال الذي استطعنا يبدو يا شيخ أني أطلت عليكم أقول أيها الإخوة المثال هذا أعطانا الله سبحانه وتعالى أمام أي خطيئة تأتيك من أي انسان أربع خيارات او خمسة خيارات طبعا هي تبدأ من الأسوأ الخيار الأول إذا أخطأ عليك الإنسان أن تزيد في الخطأ فنفرض أنه قال لك كلمة نابية رديت عليه بكلمتين أصبحت هنا إيش ظالم بدل ما كان هو معتدي وظالم أصبحت أنت الآن ظالم لأن الله سبحانه وتعالى سمح لك بالمثلية فقط وللأسف الشديد في واقعنا وفي عرفنا أن الذي يرد فقط بالمثلية يعتبر جبان والشجاع هو يرد الصعصة في عرف الكثيرين وربما حتى الملتزمين حتى أهل القرى إلا من عرف هذا الهدي وكأن الله سبحانه وتعالى يقول إذا أخطأ عليك انسان خطأ أنت لك عنده حق أنت لك عنده حق وأتيحت لك الآن فرصة وأنت بالخيار تبغى الحق منه ولا مني تبغى الحق من هذا الإنسان ولا مني تبغى الحق في الدنيا ولا تبغى الحق في الدنيا والآخرة انت بخير ايضا هذا الخطأ الذي اخطابه هذا الانسان تجاهك فرصة عظيمة لك لكسب محبة هذا الانسان وهي اعظم فرصة لكسب محبة الاخري فاذا انت بالخير ان كنت تريد ان تكون مثله وربما تكون الكلمة نابية وسيئة فلك القصص كلمة بمثلها إن أردت أن تنتقل للمرحلة الأرقى والأفضل فهي كظم الغيظ وكظم الغيظ الكظمة يا أخوان في اللغة العربية يعني أن تغلق الاناء الممتلي بقوة يعني تمسك على نفسك بقوة وانت لا تكاد تصبر فتجاهد نفسك وطبعا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام في مرحلة في المرحلة هذه من الغضب كيف نتعامل كيف نتحرك اللي يتوضى اللي يغير جلسته اللي كذا المهم إنه في هذه المرحلة يا أخوان يحضر إبليس في هذه يحضر إبليس وإبليس يضعك في ثلاث دوائر سريعة وربعة بها. ما هي؟ أولا يكبر المشكلة عندك الشيء الثاني يعمم المشكلة بمعنى أنه يعمم هذا الخطأ يقول هذا الإنسان أصله كذا دائما وهو خطأ واحد بسيط الدائرة الثالثة التي يضعك فيها هي الإلغاء فيقول هذا الإنسان أصله ما فيه ما فيه منه خير ويبدأ يفرط السبح على كل سيئاته ما الذي يجري بعد هذا رح يتخذ قرار سيء وأسوأ ما يكون في الحالات الأسرية ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أحترم غضبنا سمح لنا بالغضب لكن أمرنا أن لا نتصرف فورا وهذا واضح في أول سورة القلق أمرنا أن لا نقلق إلا بعد انتهى العدلش لأنه يعلم أنك رح تنفعل وتحتد وتتخذ قرار خاطئ تندم عليه طول عمرك فأعطاك فرصة حتى نهاية العدة ثم أعطاك فرصة أخرى بأن تطلق مرة واحدة وتنتظر حتى نهاية الثلاثة أشهر لماذا؟ حتى تحسب الأمور جيدا لأنك في لحظة الغضب رح تكون مطية للشيطان ورح يذهب بك أي ما منهب فالشيطان يمتطي الإنسان في حالتين في حالة الغضب الشديد والفرح الشديد وهذه الحالات تسمى السكر هذه الحالات السكر وهي أعظم فرصه للشيطان فاذا الله سبحانه وتعالى اعطانا العلاج وهذا الكلام الذي اتكلم عنه هو العلاج الجانب العلاجي في القران في جانب وقائي لسه هذا يوال وقت اطول الخيار الثالث اخوان هو العفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يقول علماء النفس انه أفضل وسيله لمعالجة نفسك من أثناء الغضب أن تعفو فورا وإلا أنت ستتأثر أنت الغضبان مع أنه أنت عليك. فالحل الأمثل للغضبان أن يعفو فورا وفي نفس اليوم وهذا ما يؤكده القرآن الخيار الثالث وهو أفضل خيار أن تجازئه أن تجازئ السيئة بالإحسان وأنا أكاد أجزم أنه لا يوجد مننا إلا القليل القليل القليل الذي يجرب هذه النقطة ليش؟ لأنه أيضا وللأسف الشديد في عرفنا ربما لو تروح تحسن للمسيء ربما يعتبرك جبال أو يعتبرك متملق تبغى منه شيء هذا في عرفنا لكن هذا منهج الله وهذا منهج القرآن وانظر ماذا سيصنع هذا الخيار إذا اخترته وهو ما الذي يعني ماذا سيصبح يقول الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيء ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني إيش راح يصبح هذا العدو حميم بالنسبة لك وهذا والله مجر والله ما عولجت المشاكل بمثل هذه الخطوة وبالتالي أعود فأقول تصبح هذه الأشياء التي كنت تنظر لها على أنها سوء وربما تكبرها وتأخذ من حياتك حيز وتحرمك من أشياء خيرية كثيرة وتشتكي على فلان وتغتاب وكذا لو عالجتها بالإحسان انتهت وطفيت المشكلة في الحال وأصبحت عند الله سبحانه وتعالى من أصحاب الحظ العظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وفي الدنيا فرح يصبح هذا الإنسان حميم لك حميم لأنه سيعرف أنك إنسان عظيم صبرت عليه وعذرته وكذا, وكذا ثم احسنت إليه هذا الكلام الذي أقوله لكم والله كان نتيجة معاناة شخصية ولما كنت مرتبطا بالقرآن وجدت الحلول في وقتها من هذه الآيات هذا مثال واقعي يدل على أننا بحاجة وأنا أسألكم هل سمعتم في الوجود؟ بحل يماثل هذه الحلة في أي ثقافة في العالم والله لا يوجد إذن فنحن بحاجة شديدة أن نعكف على القرآن لنهتدي لنحول ما نتعلمه من القرآن إلى سلوك فوري وأنا أقول لكم للأسف الشديد مشكلتنا إحنا العرب أن نحفظ نتعلم لكننا نتوقف عند حدود الفهم بل ربما يصبح طبع عندنا خلاص فهمت لكن ما ينتقل للتطبيق الغرب للأسف الشديد يأخذوا معلومة صغيرة ويحولوها فورا للتطبيق معلومة صغيرة الآن يدربون ونحن الآن بدأنا نقلدهم يجيب لك نص صغير كذا معلومة بسيطة وأكثر الدرس وكذا كل تطبيق عملي نحن لا ننظر نجمع معلومات نحفظ معلومات نحفظ شعر نحفظ تذكرون الجغرافية مثلا كم كنا نحفظ البلد الثاني كلها معلومات لا تفيدك وحتى القرآن يا إذا حفظت لمجرد الحفظ ولمجرد أن يقال أني حافظ أصبح حج عليك وليس حج لك وللمعلومية لا يمكن ينزل الله في كتابه ما يستحيل تطبيقه أو ما يصعب تطبيقه بالعكس لأنه يمشي مع الفطرة ويخاطب احتياجاتك الفرق بين ما في القرآن أو ما في الدين وما في عداتنا وسلوكنا أن الإنسان في أصله ظلوم وجهول وعجول والقرآن يبغاك يكون أفقك بعيد يبغاك تفكر بعيد فمثلا في الطلاق الكثير من الناس الذين استعجلوا في الطلاق واتخذوا قرارات سريعة بفعل الغضب وكذا وكذا ولم يطبقوا منهج الله ندم وندم شديد ولابد لأن الله سبحانه وتعالى بنص القرآن في هذه لا يتوعدهم وقال بأن هذه حدود تلك حدود الله وأيضا وعدك أنك إذا طبقت هذه الحدود بأنه ومن يتق الله يجعل له مخرجة ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ومن يتق الله يكفر عنه سيئات بعد هذا الكلام بمعنى أنك لو طبقت منهج الله سبحانه وتعالى ايضا لك حوافز في الدنيا كثيرة هذا يؤكد شدة حاجتنا يا أخوان للقرآن الكريم وللمعلومية والله ما أوقفني أمامكم ولا جعلني أتكلم بهذه اللغة أو بهذه القدرة والله إلا القرآن والله لو ما كنت أستطيع أتكلم أمام ثلاثة أو أربعة أشخاص والسبب يا أخوان انا وجدت كنوز في القرآن مهجورة من الكثيرين أنا لما كنت أعمل في, كنت أعمل في شركة الاتصالات للأسف ما عرفت بنفسي كنت موظف في شركة الاتصالات وكان عملنا بعيد عن العلوم الدينية وعن كذا وعن كذا وكذا كنا من في الحياة وإلى آخرين فلما قاربت على التقاعد بدأت أفكر في طريق آخر ومن من مزايا الشركات في المملكة الآن أنها تدرب تدريب عالي جدا لكن للأسف يطبق في واقع الحياة العملية الدنيوية ولا يطبق أو يستخدم في كذا فلأنه عندي دورات كثيرة بدأت أحاول أني أصخرها لخدمة القران الكريم وبدأت بتكوين برنامج لتحفيظ الكبار والصغار يبدأ بخطة الخطة هذه تهدف إلى أنك تضع في ذهن هذا الإنسان أو هذا الطالب هدف عظيم مثل ما ذكرت قبل شوي ثم يجزي هذا الهدف إلى هداف قصيرة حتى تصبح يصبح عنده هدف يومي هذا الهدف يجب أنه يكتب ولذلك أنا أبغى الناس اللي رفعوا أيديهم وقالوا حاولنا أن يأخذ ورقة وقلم الآن إذا كان أنه صادق أما إذا كان مجرد أنه يحلم فالحلم رح يظل في البهن أما الصادق والذي يريد أن يطبق فليأخذ ورقة وقلم الآن ويكتب يكتب معي حتى نكون عمليين أكثر يكتب انا قررت من الآن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى او تعلم التفسير او حفظ القرآن برواية كذا انا كتبت في أول هدف لي أنا قررت بإذن الله ابتداء من السابع والعشرين من رمضان وحتى السابع والعشرين من رمضان القادم إني أكون حافظ لكتاب الله برواية حفظ هذا الهدف الأولي أما الهدف الأعظم فهو مثل ما ذكرت لكم هو رضا الله سبحانه وتعالى الدرجات العلاء من الجنة ولأن حافظ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي حتى عند آخر آية تكون قرأتها أو تعلمتها أكتب الآن أنا قررت إني وبمشيئة الله وبحول الله وقوته أن أحفظ القرآن الكريم برواية حفظ أو أتعلم تفسير القرآن أو أو أوصح هذه التلاوة بحيث أن أنتهي في السابع والعشرين من رمضان من عام 1433 طبعا السبب اقرأ كل المحفزات لحفظ القرآن اقرأ الكرامات اقرأ المنح التي يمنحها الله سبحانه وتعالى لأهل القرآن في الدنيا في الحياة البرزخية في الآخرة ما أعده الله لأهل القرآن وإقراها واكتبها كأهداف لك جزء هذا الهدف إلى هدف يومي خذ لف جدول والجدول الموجود عندي في حقيبة من أراد يتواصل معي حتى أعطيه مزيد المعلومات جوالي 035 035 65 75 00 ستة خمسة ثلاثة خمسات ستة خمسة سبعة خمسة صفر صفر, صفر أرجع صفر خمسة خمسة خمسة ستة خمسة, خمسة صفر, صفر صفر من أراد أن يحفظ في سنة فيجب عليه يوميا أن يحفظ ربع يعني صفحتين ونص تدرون كم يحتاج الربع منكم اللي هي صفحتين ونص تحتاج إلى خمس وعشرين دقيقة فقط بس بشرط 25 دقيقة لم تحتاج إلى أكثر من ذلك صفحتين ونص الربع الربع في القرآن صفحتين ونص إذا حفظت كل يوم ربع تحفظ القرآن في 240 يوم ولأن السنة 356 يوم أجعل الباقي إجازات خميس جمعة كذا إلى آخر لكن خمسة أيام كل يوم ربع لازم ترتبط بشيخ أو مجموعة زملاء لا تقول والله أنا أقرأ حدد وقت في يوم في اليوم اختار الوقت الذي لا يزاحم عندك أي شيء وابدأ من اليوم إن كنت صادق ومصمم على أنك أما إذا كنت تبغى تبقى تحلم فالحالمين كثير وأنا واحد منهم كل شيء تفكر فيه وتتمنى رح يظل الحلم يقول أهل علم النفس أن بداية التطبيق بداية التنفيذ بداية الإشارة لعقلك أنك بدأت تكون عملي صادق هي الكتابة بمجرد ما تكتب هذا الشيء وترتبه وتجدوله وكذا يبدأ مخك يشتغل والله ويحفزك لهذا الشيء يقال أن المخ أشبه بالعدسة شفت العدسة المكبرة هذه إذا وضعتها في الشمس إيش تسوي تحرق الشيء اللي تحتها عقلك كذا إذا انت كتبت هذا الشيء استشعرت هميته أجروا في الدنيا فضلوا في الآخرة إلى آخره ولن تجد والله ما هو أفضل من القرآن لن تجد خيارا أو وسيلة في الحياة أفضل من القرآن والسنة ولتكون السنة المرحلة الثانية أو موازلة القرآن ما يمنع تستطيع هذا الجهد لن يحتاج منك مثل ما قلت إلى أكثر من 25 دقيقة نص ساعة يا أخي خليها ساعة في اليوم عندنا أوقات كل واحد مننا يأخذ اليوم حقه ويحلله يشوف الوقت طبعا وقت الدوام يحذفه وقت الدراسة يحذفه وقت الصلوات وقت النوم يحذفه انت بس حلل الباقي من الوقت وشوف فين يروح تدروني اخوان بعد ما سويت الاشياء ذي اشتار بالنسبة لي صرت احفظ صفحة من البيت للعمل وانا ماشي بالسيارة من مكة الى جدة انا مقيم في جدة اراجع جزء المسجل صوتيا اراجع جزء وانا امشي أمارس الرياضة أراجع نصف جزء أنه أنت مطلوب منك على الأقل نصف ساعة في اليوم رياضة حتى يكون جسمك صحي وكذا ضع مسل... الآن الجوالات بفضل الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تضع فيها بصحة تستطيع في هذا الوقت أن تراجع ما شئت في صالات الانتظار وكم كم هي صلاة الانتظار وما أكثرها خاصة عندنا في الغربية كم تجلس فيها والله العظيم يا أخوان بعد ما بدأت في هذا أنه يجي دوري وأقول للي قدامي روح روح لأنني شغال عندي إشارة المرور أحيانا ثلاث أربع مرات الوقت قد لا تستفيد منه ضع شريط في المسجل ضع مصحف في كل مكان ضع مصحف عند فراشك فراش النوم ضع مصحف على مكتبك ضع مصحف في السيارة في كل مكان لأنه سبحان الله العين إذا رأت شيء رح تأخذه وبالتالي ستجد أنه أنت تستطيع الربع هذا ترى الحد الأدنى الربع هذا الحد لدينا أنا بدأت بأربعة أربعة وانتهت في سبعة أشهر طبعا الأربعة أربعة كل يومين يعني بمعنى أنه في الأسبوع جزء إذا بدأت هذه الخطوة وكتبت هذا الشيء من الآن حاول أنك تكتبها بخط أكبر وتضعها في مكان بارز قدامك في البيت تدرون من جعلني ما هو الخطوة الأولى العملية التي جعلتني أحفظ القرآن؟ في قبل بداية الحفظ يعني جاءتني رؤية انها قامت القيامة وأنني مع ناس يعني ليسوا جيدين صراحة وأننا كلنا وقاعد أسألهم يا أخوان خلاص صحيح قامت القيامة قالوا قامت خلاص وكأننا نجري وماشي وصحيت مفجوع فجأة شديدة ثم بعدها بكم يوم رأيت رؤية أخرى بأني أحمل سلاح وإني داخل الحرب ورجعت أبغى أخلع السلاح وإيش اللي يخليني أحمل سلاح وأنا داخل الحرب وذهبت لأحد المعبرين قال انت, انت إن شاء الله على خير وعندك اتجاه ديني لكن في دنيا قاعدة تشغلك وهي المسدس إذا استطعت أنك تخلع في هذه الأثناء بدت عندي الأفكار هذه لما أراد الله سبحانه وتعالى وكتبت وصيتي وأنا كل انسان منكم من الآن يرجع البيت يكتب وصيته انت بتخاف الآن منها لكن راح يجيك يوم الأيام كأنك تستمتع بها لأنها راح تصبح خطة لحياتك فكتبت الفقرة الأولى من الوصية أريد أن يحفظ اولادي كلهم من القرآن قاعدة وصي أنا وانا ولسه ما فعلت شيء ورجعت ونمقت الوصية وكتبتها وحطيتها في الجهاز هي عبارة عن ميزانية ترى الذي لك واللي عليك واللي كده فقلت في نفسي طيب أنا وصي طيب ليش ما أبدأنا الآن وهذه تأكيد لما سبقاً ذكرت أنه إذا نويت وبدأت راح يسخر لك الله سبحانه وتعالى ما يعينك في هذه الأثناء وبعد كتابة الوصية وحفظه القارن وقررت أني أبدأ دعيت لمسابقة قرآنية في سورة الكهف في رمضة وحصلت على المركز الثاني ودعاني أحد الجلساء وهذه من مزال جليس الصالح المرة الثالثة أدعاني للمقرأة مقرأة للكبار في جدة المرة الثالثة أدعاني لدورة وكلها هو اللي يرتب وهو اللي يدفع المبالغ وهو, وهو وهو وهذا دليل على أنه إذا أطلع الله سبحانه وتعالى منك على نية ولا نزكي أنفسنا يسخر لك كل ما يعينك على تحقيق أهدافك بشكل ما يخطر على بالك بشكل ما يخطر ما تتوقع وكنت آتي الخميس ولا أعرف المسجد كل سنة تقريبا كنت آتي الخميس ما عرفت المسجد إلا لما عرفت مسجد هذا ما كنت مخطط والله كنت رايح مكة وفوجعت أن الحرم المكي مليل بشدة ما تتصورها حتى قبل العشر بيام كنت أبغى أروح المدينة لكني تذكرت وعلمت بأن الشيخ أحمد يختم خاتماتك فقالت هذه فرصة لترسيق حظي فتركت والله يا أهلي وجيت الوحيد إليكم وحقيقة فعلا لأول مرة كأني لأول مرة اسمع كثير من آيات القرآن ليس مدحل للشيخ ولا إطران لكن والله شهادة حق وهذا هو التطبيق هذا هو التطبيق هذا ما يراد مننا من القرآن أن نبدأ من الآن نطبق لأن القرآن يخاطب كل شخص فينا إذا قرأت القرآن بهذه النية أنه يخاطبك أنت شخصيا ويريد منك أن تخرج بفائدة عملية تطبقها الآن راح يتغير كل شيء في حياتك سامحوني أطلت عليكم حقيقة كان كنت أتمنى أن يتكلم عن سر من أسرار رمضان الكثير حتى من الخاصة لغير لا لا مو الآن لأن اليوم جمعة وفي موضوع آخر كنت أتمنى أيضا لو تيحت فرصة أن أتكلم عن أسباب المحبة بين الناس والله كلنا نحتاج هذا الشيء أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن قام رمضان وصامه واعتمر فيه واعتكف وقام ليلة القدر على خير قيام وأسأله سبحانه وتعالى أن يثمر هذا كله تحقيق التقوى التي هي الهدف الأعظم من الصيام والتقوى هي السبب الرئيسي لقبول العمل وقبول العمل هو السبب الرئيسي لدخول الجنة ودخول الجنة هو الهدف الأسمى للصائمين فمن أراد أن يصوم حقيقة أيها الإخوة فليكن في نيته أن يتخرج بعد رمضان متقيا وهو موضوعنا الآخر إن كتب الله سبحانه وتعالى فرصة أن نتكلم عنه وصل الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم سامحونا للإطالة